أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءل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 والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا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 لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لابسين فيها أحقابا لا يزوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن إلا عذابا إن لِل مستقيم مفازا حدائق واعنبا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا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 وَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقَّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآلًا